وَأَمَّا مَا بَخِلَ وَأَسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسْرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَا لُهُ إِذَا تَوَدَّ إِنَّ عَلَيْنَا لَالْهُدَى وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى فَأَذْرُتُكُمْ نَارًا تَلْضَعُ